بسم الله الرحمن الرحيم م صاد كتاب نوزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أوزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتناهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا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 إلا عبريس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا لا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني لا يوم يبعثون قال إنك من المضني قال فبما أغويتني لا قود أن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم علي وعن وجمائرهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكين، قال خرج منها مذوماً مدحوراً، لما تبعك منهم لأمل النجاة مما منكم أجمعين، ويا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوء اتيما وقال ما لكم ربكما عن هذه الشجره الا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروب فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْآتُهَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وأقول لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا وريسا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بنئان ماذا يفتنا النك الشيطانكما أخ جعب وكم من الجَّ يينزيع عن ما لاس ما لور يوما إِنَّهُ آاتما إن يراكم من حيث لا تونون إن جعل الشياطين عيا عن الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشَة قالوا وجدنا عليها أنا والله أمرنا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 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجل فإذا جاء آجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم فمن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون فمن أظلم مِمَّنِ افْتَرَى على الله كذبا لو كذب بآياته أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم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 وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال توليهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كلبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينجى الجمل في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 تحتيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لونا عن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة اصحابا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن موذن بينهم اللعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بلا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 ما هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوا الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء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 وعلى علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق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 بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى على لكم تنكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خب يخرج إلا نكدا كذلك نصرف دايات لقوم يشكرون لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملع من قومه إن لا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجينا والذين الذين في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون قال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه إِنَّا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أو عجبتم أن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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم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 وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومين الذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به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 العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا ان قالوا إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزا ولا تبخسوا الناس أَشْيَاءَهُمْ ولا تفسدوا في الْأَرْضِ بعد إِصْلَاحِهَا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملغ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو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 وقال الَّذِينَ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرَّجْفَةُ الرجفة فِي في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضر ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بختة وهم لا يشعرون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 مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونضبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى بص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى باياتنا الى فرعون وَلَوْ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت فاتبها فات بها إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع في ذا هي بيضاء للنظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا. ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تابرون قالوا أرجهي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتلك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا نجر لن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى فاما ان تلقي واما ان نقول نحن الملقين قال القوا فلما ألقوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 أذلنا أنا ذلنا لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرج منها أهلها فسوف تعلمون لو قط عن عيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب قالوا عج معي إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أنا من بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وترفنا مسلمين وقال الملأ من في فدعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلياتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا خلقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن نرذر الله ويورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا خوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 قالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغربناهم في الينب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى ودمرنا بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فدعه وقومه وما كانوا يعنشه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا كما لهم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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وباعتنا موسى ثلاثين ليلة وأطممناها بعشر فتم ميطات ربي أربعين ليلة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 قال لا تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامهم فخذ ما آتيتك وقم من الشاكرين وكتبنا له في الوحي من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف على ياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات آيات لا يؤمن بها، وإيّا روا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإيّا يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبطة أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حنيم. فانهم عجلا جسدا له خوار الم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بي ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الواح واخذ براس اخيه يجره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 الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ لنواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين لهم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب بي من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون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 يهدون بالحق وبه يعدلون وقضعناهم اثنتي عشرة أسباق نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن ضرب بعصاك الحجر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 تغفر لكم خطيئاتكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا فلما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفذا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع حجر المصلحين. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقوهم وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أو تقولوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِنِينَ أو تقولوا إنما أشرك آبا. من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الضاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص دعا لهم يتفكرون ساء مثلت القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يحدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذرعنا لِجَهَنَّمَ انما كثيرًا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم لا يسمعون نبيا أولئك كلا عام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمم يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سن A B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 وإن اللَّهُ الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عن عند ربي لا إِلَّا هُوَ قلت في السماوات والأرض لا إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل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 به. فلما أثقل الدعوى الله ربهما لإن اتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتلاهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عنه جاهنين وإما من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتا قل إنما أتبع ما رب هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القران فاستمعوا لهم سيتولعن ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته